فزادهم إيمانوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمسو واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخفون إن كنتم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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدم تيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم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 كل نفس ذائقة الموت وإنما, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النان وأذخذ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغ النفير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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا, بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العاب ولهم عذاب نريم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولد الباب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 وأودوا في سبيله وقاتلو وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها لله رثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقنبو الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وفيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها نهار خالدين فيها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 وَآتِ اليَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ وَلَا فانكفوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكتي مالكم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 وبدارن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجل نصيب مما ترك الوالدان والقرابون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والقرابون مما قل منه او كثر نصيبا مفرضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ فِرَزْقُ اللَّهِ مَن يُؤْتِهِ مِن مَّالٍ وَيَحْفَظْ لَهُ مِن ظُلُمَاتِ الْحَزَنِ وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ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 ولهُنَّ ربعُ مِمَّ أتركتموهُ إلَّا مِنْ يَكُلَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمنُ مِمَّ أتركتم مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصونَ بِهَا أُودَيٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً وَإِمْرَأَةٌ أو, أو إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَوَحْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس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 ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها, خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين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 واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فانتبا واصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما انما التوبة الى الله للذين يعملون السوء ابجاهاله ثم يتوبون من قريب فَأُنَاكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِلَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيمًا وَالعِيْشَةُ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ لَا نَوْلَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ هؤلاء كأعتدنا لهم عذابا لما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهم ولا تعذلهم ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا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 وآتيتم إحداه النقين طارم فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد فض بعضكم إلى بعضه وأخذنا منكم ميتا غليظا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 فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين لختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما